أُذِنَ للَّذينَ يوقاتَلُونَ بِأََّهُ مُظُلِمُ وَإَِّ اللهَّه عَى نَفصْرِهِ مُلَ قَديرد الذيَّذينَ أُقْرِجُ مِنْ دِييَارِهِمُ بِغَيْرِ حٍَّ إِلَّا أَ يَقُ رَبّونَ اللهَّ وَلَل دِفَعُوا الللهِ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 مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخدتهم فكيف كان نكير فكان وريه اهلكناها وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها فهي قاويه على عروشها وبير معطله وقصر مشيد فَلَم يَصرُ فِي الأررضِ فَتَكَُ لَ قُل بُي يَعَقِلونَ بِهَا أَوْ آذَانُِي يَسمَعُونَ بِهَا فَإَِّهَا لا تَععمل الْ الأبَصار وَلَِ تَععملقُلُ بَُّ فِي الصّدور.